صفحه 398 قال رحمه الله فصل الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم مشتراطه وهو ثلاثه انواع هذه الشروط الشروط الفاسده ثلاثه انواع النوع الأول وهو في شرط في شرط شيء محرم في العقد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 أو إن شئت فقل جمع بين عقد معاوضة وبين عقد إرفاق في عقد واحد فالقرب عقد, إيه؟ عقد إرفاق وبيع البيت عقد إيه؟ معاوضة فجمع بين عقدين في عقد واحد العقد الأول وهو عقد المعاوضة العقد الثاني وهو عقد الإرفاق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 واحد أو, أو إجارة أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك شهرا فجمع بين عقد بيع وبين عقد إجارة وكلاهما عقد معاوضة عقد البيع عقد معاوضة وعقد الاجاره عقد معاوضة أو شركة باعه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 فاشتراط هذا الشرط فاشتراط هذا الشرط يبطل البيع بمعنى أن البيع هنا فاسد لا يصح وهذا الشرط فاسد لا يصح فهذا شرط فاسد افسد العقد هذا على كلام المصنف رحمه الله اذا هذا القسم هذا الشرط افسد اليه أفسد العقد قال فهذا الشر يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه والنهي يقتضي الفساد قاله الإمام أحمد هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما وهذا هو القول الأول أن هذا العقد أو أن هذه العقود عقود فاسدة لا تصح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 دراهم بدراهم بينهما حريرة يعني هذه حيلة وفقط الحريرة حيلة السيارة حيلة وإلا فهي وإلا فهي ربا فهي ثمانية خمسين درهما بمئة درهم مؤجلة ثمانين ألفا نقدا بمئة ألف مؤجلة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 إلا إذا اجتمل العقد على صوره محرمة ومن هذه الصور المحرمة من هذه الصور المحرمة الصوره الأولى إذا اشترط قرضا ينتفع به إذا اشترط قرضا ينتفع به أو اشترط عقد البيع في القرض وهذا لا يجوز باتفاق إذا اشترط عقد البيع في القرض هذا لا يجوز بالتفاق ما صوره هذه المساله صورتها رجل يبيع بيتا يقول له اقرضك قرضا مائة ألف اقرضك مائة ألف لكن بشرط انا هديك مئه لكن بشرط ان تبيع علي بيتك او عندما تبيع سيارتك انا اشتريها فهذا قرض جر ماذا جر نفعا هذا قرض جر نفعا فهنا جمع بين عقد القرض عقد المعاوضه وبين عقد القرض ونتج عن ذلك منفعه من هذا القرض قال أبي اقرضك لكن بشرط ان تبيع علي كذا فهذا قرض جر نفعا هذه الصورة لا تجوز باتفاق صوره اخرى ان يشترط بيعا اخر ان يشترط بيعا اخر يكون حيله على الربا ان ي... هنا يجمع بين بين عقدين ان يشترط بيعا اخر باع بيعا بشرط بيع اخر يبقى هنا جمع بين بين عقدين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 عند شخص مائة صاع بر جيد، والآخر عنده مائة صاع بر ردي. واحد عنده مائة جيد، واحد عنده ايه؟ صاع بر ردي. فيأتي صاحب البر الردي الى صاحب البر الجيد ويقول بعني المائة صاع البر الجيد بمائة درهم، بمائة درهم. تمام يقول له لا, لا له لا باس ماشي لا باس بشرط ان تبيع علي ال بر ال بر الرديئه ب درهم تمام يبقى هنا صورتها ايه ان ده باع له ال صاع بر الجيد بمائتين هذه حيله فقط على الربا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 لابد من التقابض والتماثل فصاحب البر الرديء اتى الى صاحب البر الجيد وقال بع علي المئه صاع البر الجيد لهو بمائه درهم فقال له نعم لكن بشرط ان تبيع علي المئتين صاع بر رديء بايه بمائه درهم بنفس السعر يبقى هنا كانه ايه مش حاك <تصفيق> يبقى ميه جيد بمئتين رديء يبقى يجوز الجمع بين العقود الا اذا ترتب على ذلك محظور شرعي يجوز الجمع بين العقود الا اذا ترتب على ذلك محظور شرعي وهذا هو الراجح لان الاصل في المعاملات هو الحيليه ومن ادعى البطلان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 وليس هو بقوله قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار الأول أنت أخذت نكاح الشغار ايه صورة نكاح الشغار زوجتك أختي على أن تزوجني أختك تبادل تمام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 بشرط الا يبيعها او الا يهبها او رجل يبيع عبدا يبيع عبدا ثم يشترط على المشتري ان الولاء له الولاء لمن الولاء لمن اعتق فيشترط البائع على المشتري ان الولاء له فهذا شرط يخالف مقتضى العقد من الشروط الفاسدة شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحن أن يشترط ألا خسارة عليه مثاله قال المشتري أشتريه منك بمئة ألف اشتري هذه السيارة بمئة ألف بشرط ألا خسارة عليه فلو نزل السوق وبعتها بأقل بعتها بتسعين ألفا فلا خسارة عليها العشر تلف دعهم مت على مين على البائع واضح رجل شر من رجل سيارة بكم بمئة ألف بس شرط عليه ألا خسارة عليه أنا هاخده واطلع بها السوق رايح بها سوق جمعة في القاهرة. ابعتها بمئة وعشرة بتحت، باعتاب مئة واحد بتحتي لكن لو أنا بعتها وخسرت فيه باعتاب خمسة وتسعين ألف أو بتسعين ألف الخسارة عليك أيها البائع. الخسارة على البائع وليست علي. فهذا الشرط هذا الشرط هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد.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 ياخد الجاموسه ب 10000 جنيه ويطلع بيها السوق ان جابت 11000 تمام ان جابت 9000 تبص تلاقي راضيتها ليه؟ راضيتها, راضيتها للفلاح والاحسن احسن معلش السوق كان نايم وما عرفتش ابيعها وقال لا. يعني انت في المكسب في المكسب لك ولما تبقى خسرانه تردها لي وهذا لا يصح هذا لا يصح تمام هو أنت اشتريت ولا أنت كنت رايح وكيل عني هو أنا كنت بعتك بهذه الماشية أنا بعتك وكيلا لي أنك تبحلي ولا أنت اشتريتها هو كان شريها ولا كان وكيل هو اشتراها خلاص طالما أنت اشتريت فمن تعرض للمكسب ها تعرض الخسارة ومن غنم يغرم والخراج بالضمان إنما الربحانة تخده والخسرانة تروح جاره رضتها لراجل تاني للفلاح هذا منتشر بنه تجار المواشي ما هو دي اللي احنا فيه هذا شرط لا يصح لو انا ما عرفتش ابيعها هجيبها له هذا شرط صح. لا يصح ماذا سيأتينا الان هذا شرط لا يصح لكن العقد صحيح العقد صحيح والشرط لا يصح. ياخذ منه الألف هذا لا يصح ولا يجوز إنه يأخذ منه الألف لأن هنا اشترى وليس وكيلا هو ليس وكيلا انما هو اشترى السلعة طيب هو لو كان خد السلعة ديت وتاني يوم الأسعار ارتفعت وبحب خمسة عشر كان هي كان أقول أنا كنت ناوي وأكسب ألف واحد إلا أربح تلاف ده همت جم زيادة أردهم للفلاح إيه رأيك أنا يردهم مش يردهم طبعا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نقل الملكية ماشي ماشي ما تتكلمنا عن المسألة ديت مسألة نقل اللي هو حظر البيع مسألة حظر البيع ايه الاشكال صحيح. عده شرط لا شرط جبت انا جبت يبيع المبيع في المسألة السيارة؟ لا مسألة السيارة دي مسألة, أخرى. مسألة إن اشترت عليه ان لا يبيعها ده بنسميها حظر بيع هو استثناء حظر رهن المبيع لحين السداد لكن المسألة اللي احنا هنا انه هو دفع المسألة اللي اللي احنا نقصدها هنا من الكلام المصنف انه هو دفع السعر وتملك هو اشترى السيارة من المعرض بمئة ألف ودفع السعر كاملا المئة ألف وبعد ما هو طالع من المعرض او في في المجلس صاحب المعرض قال له بشرط السيارة دي لا تبيع انا بيع حالك عشان تبقى معاك انت تشتغل عليه ما تدبحش لحد خالص ينفع لا لا المسألة انما المساله اللي هي حظر المبيع لحين السداد دي مساله اخرى هنا دفع المبلغ كاملا انما المساله اللي هي حظر البيع الراجل ما دفعش ده لسه على إقصاط. عليه اقساط عليه اقساط خمس سنوات فصاحب المعرض عمل عليه حضر حفظ ملكيه حظر بيع وقال له أنت السيارة دي بمئة ألف على خمس سنوات لكن بشرط انا أعمل عليك حظر بيع حظر بيع لما تسدد الفلوس هم؟ تبقى تمام هو أباح له المنفعة أباح له المنفعة لكن حظر عليه البيع هو رهن المبيع رهن السيارة لحين السداد تمام ثم أذن صاحب المعرض لهذا الرجل أن ينتفع بهذه السيارة تمام لكن لا تبيعها لا يجوز لك أن تبيع هذه السيارة حتى تسدد أما المسألة التي معنا هنا دا مسألة أخرى وهو ندفع دفع دفع الثمن والبيع النقدي مسألة واضحة ولا فيه لبس. حد حد الامور ملتبسه انت بتضحك <تصفيق> <تصفيق> في لبس <تصفيق> اشترط عليه هذا شرط لا يصح شرط عليه ابيعك هذا البيت بشرط ان تبيع عندما تبيع هذه السيره تبيعها لي هذا شرط فاسد هذه المساله ستاتي دي مبيع في باع امم مش دي في باع ايه اللي في بيع, بيع, بيع. اصبروا عليه بس اصبروا عليه اصبروا عليه بس ده شرط يخالف مقتضى العقد لحظه قال متى نفق المبيع والا ردهم او اشترط البائع على المشتري الا يبيع المبيع اهي آه اللي انت عاوزه بشرط الا انها هبيعك السياره لكن بشرط الا تبيع هذه السياره وهنا لها صورتان الصوره الاولى ان يشترط عليه الا يبيعه مطلقا انا هبيع لك السياره بس بشرط انك ما ادبحهاش ابدا تكون معاك لغايه ما تبقى كهنه ما ادبحهاش لاي حد تمام هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه ان يشترط عليه ألا يبيعها لفلان خاصة أنا هبيعك بيتي بس بشرط ألا تبيعه للحج فلان ما تيجي تبيع ما تبيعه لفلان فلان تمام؟ الا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه ابيعك هذه السيارة بشرط لا تهبها لاحد ما تجيش بعدها باسبوع تقول انا وهبتها لفلان وفلان يمنعه من الايه من الـ ان يهب كل هذه الشروط تخالف ايه مقتضى العقد الانسان بمجرد ان هو يتملك المبيع له حق التصرف فيه له حق ان يبيعه إن هو لا يبيعه إن هو يبيعه لفلان يهبه يا اشترى عبدا يعتقه لا يعتقه ده كله ده ايه دي حريه لمن لمن تملك السلعه له مقتضى ان يتصرف فيها كيفما كيفما يشاء فهنا منعه من امور هي من مقتضى عقد البيع ولا يعتقه اي لا يفعل واحدا من هذه فالواو بمعنى او يعني لا يبيع باعه عبدا لكن بشرط ألا تعتقه لا هذا مخالف لمقتضى عقد البيع أو شرط البائع أو شرط البائع أو شرط البائع, أو شرط البائع إن اعتق المشتري المبيع فالولاء له أي للبائع أو يشترط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أو وقف المبيع فهذا الشرط لا يبطل البيع يعني هو شرط فاسد لكنه لا يبطل البيع طيب معنى هذا أن الرجل باع لرجل عبدا لكن شرط عليه شرط البائع على المشتري أن المشتري إذا اعتق هذا العبد فالولاء لمن للبائع يكون الولاء للبائع والصحيح أن الولاء هنا يكون للمشتري وليس للبائع الولاء لمن أعتق فقال لا يبطل البيع لحديث عائشة جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم تسع أواق ويكون ولاؤك لي ويكون ولائك لي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 يرد المشتبه طيب معنى معنى قوله رحمه الله ان يفعل ذلك معنى ذلك المشار اليه المشار اليه كلمه ذلك اسم اشاره اسم اشاره اللي هو ذلك اشار رحمه الله الى ان يبيع او يهب او يعتق المشار اليه ان يبيع او يهب او يعتق بمعنى ان يقول بعتك هذا العبد بكذا بشرط ان تبيعه على فلان الامور اللي قبله كده كانت ايه بشرط ان لا تبيعه هنا بشرط إيه؟ ان تبيعه بشرط الا تهبه هنا بشرط ان تهبه تمام بشرط الا تعتقه هنا بشرط ان تعتقه وضحت <تصفيق> قال ان يفعل ذلك اي الامور المتقدمه من هبه او بيع او عتق كلام المصنف سبحان الله محتاج تدقيق جدا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 اشترتي لهم الولاء يعني بمعنى اشترتي عليهم الولاء بدليل أمرها به ولا يأمرها بفاسد لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراط هذا التأويل لا يصح هذا التأويل لا يصح ايه واشتريت عليهم الولاء إنما ظاهر الحديث واشتريت لهم الولاء عاد لهم شو عايزين الولاء لهم اشترطي لهم الولاء لكن الصحيح أن الولاء لمن أعتق اشترطي أو لا تشترطي الولاء لمن لمن أعتق اصبروا أو لا تصبروا تمام هذا هو المعنى قال فلا حاجة إلى استراطه ولأنهم أبوا البيعة إلا أن تشترط لهم الولاء فكيف يكون معناها اشترطي عليهم فكيف يأمرها بما علم انهم لا يقبلونه واما امرها بذلك فليس بامر على الحقيقه هذا ليس بامر انما افعلوا ما شئتم ها هو معناها براحتك اعمل اللي عايز تعمله ولا تهديد هذا تهديد ايش لهم او لا تشرتي لهم فهذا ليس امرا بمعنى الامر ليس أمرا على الحقيقة وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية تمام كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا التقدير اشترتي لهم الولاء أو لا تشترطي، ولهذا قال عقبه فإنما الولاء لمن أعتق والشرط باطل في نفسه هذا شرط لا يصح شرط باطل لما تقدم إلا العتق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 لماذا يشترط المشتري لماذا يشترط على المشتري العتق البائع باشترط على المشتري بشرط انك تعتقه تم تعتقه انت انت يا بائع انت ما انت, ما انت بتشترط عليا ليه ان انا اعتقه تم تعتقه انت فإن قال قائل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتق يعتقه هو بنفسه قلنا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 فسيكون الولاء للمشتري لانه هو الذي سيباشر العتق وضح التعليل هذا هو التعليل إن الشارع له تشوف إلى العتق ويشجع على العقل وهذا فيه مصلحة للبائع وللمشتري البائع هينتفع بالضراهم والمشتري ماشي عم أنا هاخده منك بشرط العتق بس هيريحني شوي شوي يبقى في نفس الوقت انا استفدت هو ب عشره الاف بخمسة أنا انا محتاج يبقى بان استفدت تمام وفي نفس الوقت انا يا مشتري استفدت ان انا خدته رخيص ولي استفاده اخرى ان انا لما اعتقه الولاء هيبقى المين لمن لمن لمن لمن لمن اعتق تمام لذلك استثنى الامام احمد رحمه الله مساله العتق ها الولاء سيكون لهذا الذي أعتقه بعد الموت إن شاء الله لما يموت لما العبد يموت العبد تمام وما لوش حد يارسه من اللي يارسه ما لوش ابن وليس له اخ لا صاحب فرض ولا معصب من الذي يرث <تصفيق> الذي اعتقه يبقى هذا العبد الذي صار حرا بعد وفاته اذا لم يكن له صاحب فرض ولا عصبه الذي يرثه الذي اعتقه <تصفيق> ها لا عاد ماله وخو له اولاد واصبح له وله اخوه خلاص انا في مساله واحده وهي أي يعني إذا اذا لم يوجد معصب ولم يوجد صاحب فرض فهنا الذي يرث هذا العبد الذي اعتق هو من اعتقه فالولاء لمن اعتق طبعا هي بعيده شوي وليس له وجود في الواقع الان طيب ماشي باذن الله <تبت تصفيق> فيصح ان يشترطه البائع على المشتري لحديث بريرة ويجبر المشتري عليه يجبر المشتري عليه اي على, الإيه؟ على العتق اي على العتق ان اباه لانه حق لله تعالى كالنذر فان امتنع المشتري عن عتقه اعتقه حاكم عليه لانه عتق مستحق عليه لكونه قربة التزمها كالنذر وكما يطلق على المولي وان باعه المشتري بشرط العتق وان باعه المشتري انتبه بقى المشتري الذي اشترى هذا العبد اشتراه بشرط اليه ان هو ايه انه يعتقه راح قايم هو روخر وبيعه الواحد الثاني هذا المشتري بيعه رجل آخر بشرط يعتقد ودكه اي بيعه الواحد الثالث بشرط الامور كده ايه لا ينفذ العتق قال وان بيعه المشتري بشرط العتق لم يصح أن هذا التسلسل سيؤدي الى عدم نفوذ العتق صححه الاسجي في نهايته لانه يتسلسل ولانه تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحه كما لو نذر عتق العبد فانه لا يصح بيعه ووافقه ابن رجب في قواعده ان قلنا الحق في العتق لله كالمنذور عتقه وهذا هو الذي جزم به المصنف وإن شرط فاسدا وان شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه كخنزير لم يصح الشرط او شرط خيارا او اجلا مجهولين ايه معنى هذا الكلام باعه سياره بشرط ان تجعل سياره بسعر مؤجل الى سنه لم يدفع الثمن في مجلس العقد السعر مؤجل الى الى سنه قال بشرط اريد رهنا وهو طن خمر او خنزيرا هذا الشرط لا يصح انه ليس مال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 هو بقى المشتري أو البيع أو احدهما او الاثنين يشترط خيارا مجهولا بشرط ان انا منين احب ارجع هرجع حبيت ارجع بكره ارجع بعد سنه بعد عشر سنين بعد مئه سنه ارجع هذا, صح؟ هذا ينافي ملكيه المبيع هذا ينافي الملكيه للمبيع تمام هذا الشرط لا يصح الخيار لابد أن يكون معلوما. لا الصحيح إنه هو لابد أن يكون معلوما. آه لابد أن يكون معلوما. آه. لكن بس طبعا إذا تكون المدة أنها تخالف يعني ولو إيش مثلا بشرط مية سنة ولا ها بالعُرف. تمام. او اجلا مجهولا او شرط اجلا انا هجيب لك انا أخذ ال... هشتري منك المحمول ده هون ب جنيه هشتري منك المحمول ده ب جنيه بس الألف جنيه إن ان شاء الله هجيبه لك ان شاء الله يعني ايه اما ربنا ييسر كده باذن الله يعني ان شاء الله يعني ممكن بعد سنه بعد سنتين بعد 10 بعد مية ان شاء الله هجيب لك الفلوس قبل, قبل يوم القيامه هذا الشرط صح هذا لا بد ان يكون الاجل معلوما هجيب لي الفلوس امتى بعد سنه بعد شهر بعد سنتين بعد عشرة؟ بعد مئة؟ المهم ان يكون معلوما حتى لا يؤدي الى النزاع والخلاف هو يجي يقول له ما جبتش ليه ما نقول لك يا عم ان شاء الله لما ربنا يسهل طب ما وما لسه ربنا <تصفيق> ما ما ينفعش يؤدي الى النزاع او وان باعه بشرط الخيار وأطلق أو إلى الحصاد ونحوه اه باعه إلى إن شاء الله هجيب لك الفلوس في الحصاد طيب الصحيح أن هذا الحصاد إن كان معلوما فهو جائز أما إن كان مجهولا فلا يجوز الحصاد ده معروف أنه هايبقى شهر الخمسة قاله خلاص إن شاء الله هجيب لك في الحصاد والحصاد ده معروف هيبقى بشهر الخمسة أو في شهر السبعة خلاص جائز طالما أنه إيه معلوم أما إن كان مجهولا فلا يصح أو بثمن مؤجل إلى حصاد الحصاد ونحوه لم يصح الشرط أو شرط تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع به لغى الشرط لما تقدم ايه معنى هذا الكلام أو شرط تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع بلا انتفاع به لغى الشرط حد مين, ينتفع؟ مين اللي ينتفع اللي البيع ما ينتفعش ولا المشتري المشتري فض. تفضل تفضل, تفضل. ماشي ما تفضل تمام تمام تفضل. لا لا أو شرط تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع باعه سلعة باعه ماشي واتفق على السعر خلاص بقت ملكه بس بشرط بلا انتفاع منها لو هي زادت زيادة متصلة أو زيادة منفصلة جاءها زيادة أو انتفاع لا تنتفع بهذه الزيادة إزاي عمد سلعتي ده ملكي كيف لا انتفع بها ما يأتيها فهو لي صورة من صورة أن يزيد المبيع زيادة أو, منفضل أو في سعر هو بحله بألف جنيه بس هيسلمه بعد شهر جد بعد شهر هي بقد ألف وخمسمائة يقول له إيه أنا أخذ خمسمائة جنيه دولت ده مين اللي بيقول البائع البائع يقول له أنا أخذ خمسمائة جنيه لأن الزيادة ده هيت لي أنا هذا لي صح؟ هذا لي صح فمن غنم غنم والخرج بالضمان او تاخير تسليم المبيع انا مش هديك المبيع الا بعد فتره بعد شهر بلا انتفاع وانت ما تنتفعش بيه تاخير تسليم مبيع بلا انتفاع بلغى الشرط لاني هذه المنفعه من احقيه من المشتري ومجرد تملكه للسلعه صارت هذه المنافع ملكا له فلماذا تمنعني منها من حقي واضح كده <تصفيق> يعني لا, لا, لا الباع ينتفع بها ولا... بس هو المقصود هنا إيه؟ إن هو منع المشتري من الانتفاع منعه من حقه عمال إحنا أبطلناه قال لغى الشرط لان في منفعة ستأتي هنا للمشتري في منفعة هنا هتاتي للذي تملك هذه السلعة لكنه محروم منها لأنه شرط عليها الا ينتفع بهذه المنفعة الله أعلم هذا هو يعني أقرب إلى الفيديو ماشي مسألة أنا لك البيت بشرط ان أنا هسكن في شهر البائع يقول أبيعك البيت بشرط أن أسكن فيه شهرا هذا جائز كعدد جابر إن هو إيه إذن هذا حجز يعني أخذك مثلا لو بعتم هذه الشقة ولكن دلارة تروحني أتسكن فيها شرط هذا صحيح تمام. لكن بعد هذه الشرط بشرط ألا تستلمها إلا بعد شهر. ماشي ألا شهر. تستلمها إلا بعد شهر؟ طيب لو في انتفاع في منفعة أتت أنا بنكلم عن الانتفاع المنفعة أتت من وراء هذا المبيع خدت او شرط تاخير تسليم مبيع كلمه كلم ايه شرط تاخير تسليم مبيع بلا انتفاع هنؤخر تسليم المبيع بشرط الا تنتفع به بلا انتفاع به لغى الشرط لا هو تاخير تسليم المبيع جائز ولا غير جائز جائز ان هو يؤخر تسليم المبيع انا مش بسلمك المبيع الا بعد شهر لكن بلا انتفاع هي دي الإشكالية في بلا انتفاع لكن تأخير تسليم المبيع ما في إشكال أنا, أنا هبيع لك سيارة بس إن شاء الله السياره دي على ما اجيبها من المخزني موجودة في محافظة أخرى في المخزني أنا مش جيبها لبعد أسبوع فتسليم السيارة بعد أسبوع جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن بلا انتفاع بلا انتفاع يعني جاءت لهذه السيارة في منفعه أنا اظن جاء مثلا السعر ارتفع في هذه السيارة في مدة هذا الأسبوع كانت بمئة ألف أسعار اتفعت باب بمئة وعشرين لا تنتفع بهذه الزيادة هل يصح؟ لا يصح وصح البيع كما تقدم ويأت الران في بابه وللذي فات غرضه وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بيع ومشتري في الكل اللي فات غرضه بقى في هذا الايه؟ بفساد الشرط الشرط فاسد لكن كان في منفع من, من وراء هذا الايه؟ من وراء هذا الشرط فوت عليه منفعة طيب في الكل ولذي فات غرضه بفساد الشرط من بيع ومشتري في الكل كل ما تقدم من الشروط الفاسدة سواء علم بفساد الشرط أو لا الفسخ له ليه له أن يفسخ طالما فات عليه الشرط, الشرط أي فسخ البيع لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه أي بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعاً على فكرة هنكمل العصر من تقريباً الشيخ أحمد مش جاي هيجي المغرب؟ طيب أنا أقصد يعني مش جاي بعد العصر أو, أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه أي بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعاً يبقى إما له الفسخ أو أرش, أو أرش النقص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 له له له الفارق الفارق بين في وجود الشرط او عدمه <تصفيق> اه والذي فات غرضه وليه والذي فات غرضه بفساد الشرط من بيع ومشتري في الكل علم بفساد الشرط او لا الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه أي بإلغاء الشرط الشرط صار فاسدا فالغي هذا الشرط فالسلعه كانت بمئة ألف لما ألغينا هذا الشرط صارت بتسعين ألف فإما الدين العشر تلاف أو إنه نفسخ وضحت هو ده المساء طيب أو ما زاد إن كان مش مشتريا يعني إذا اشترى بزيادة على الثمن لأجل وجود هذا الشرط اشترى السلعة بمئة وعشرة لأجل هذا الشرط وهي تساوي كم؟ تساوي 100 فأصبح هذا الشرط فاسدا قلنا لهم هذا الشرط فاسدا فإما تردين للعشر تلاف أو أننا أننا أفسق النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشترط البائع شرطا يعلق نكمل ولا كفاية؟ طيب بسرعة قبل العصر إن شاء الله النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه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 هذه بعتك هذه الثلاجه بعتك هذه الثلاجه بالف جنيه الى مده شهر هل الف جنيه بعد شهر قال اريد رهنا قال خذ هذا الخاتم من الذهب رهنا ان جئت بالثمن بعد شهر اخذ خاتمي وإن لم آتي بالثمن بعد شهر فال... فهذا الخاتم لك مبيعا لك يعني كأنني بعت لك هذه صورة المسألة وحضرها حاجة لحين مجيء الثمن فقال إن جئت بالثمن هاخذ رهني وان لم آتي به فالإيه فهذا المرهون يكون ملكا لك يكون مبيعا لك ليه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 وأما حديث أما حديث لا يغلق لا يغلق الرهن فمعناه لا يؤخذ على سبيل المغالبة من صاحبه لا يغلق الرهن أي لا يؤخذ على سبيل المغالبة هو ملك خلاص ما جبتش أنت ما جبتش الفلوس بعد شهر خلاص أنا أخذ الحاجة لا هذا لا صح وممكن تكون الحاجة دي أزيد من السعرها من سعر الدين لا يغلق الرهن اه هتجيب لي فلوسي هات فلوس ما جابش الفلوس خلاص يبقى احنا بقى انا هستوفي مالي حقي من هذا الرهن ده بالرهن اللي انا هستوفي منه ده ديني ده هو ملك لمن للراهن, للراهن. وليس للمرتهم هو ملك للمديل وليس للدائن اما الصوره اللي معانا انه هو هيبقى الم... هيصير في ملكا للمرتهم بالشرط الاول واضح الكلام فهنا المنع عنه لا يغلق الرهن لا يكون على سبيل المغالبه مجرد ما الوقت وما وماجبش خلاص بقت بتحتك تحتك ليه مش بتحتك انت لك انك تستوفي منه فقط تاخد حلقك منه تستوفي من هذا الرهن انما انك تاخذه على سبيل المغالبه ويصير ملكا لك فهذا لا يصح واضح طيب حتى اختم بس لو في سؤال يبقى في الاخر قال الا بيع العربون وإجارته فيصح لما روى نافع ابن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا هذا هو بيع العربون بيع العربون ناخذ إن شاء الله في ديئتين كده بعد الأذن. ماشي. ديئتين إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الفصل ما عرفش الله إلا يحصل هل يمكنك ان تكون مجرد ان ان تكون مجرد ان ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون